أو الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين تتقون أياما German m tang a uh -oh. Men do re yeah. alin tuo What is that? Why is the answer and I ان Yeah. Wow. بَل اَنَّمَا بَشَرٌ مَّنْ أَعْطَى طَغَوٰمَا كَانَ فَامُهُ Sitten on jo